فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ والملايكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا خيرا منكن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها والْحجارََة عَلَيهَا مَلَائكَةٌ غِلَظ شِدد لا يَعْصُون اللهَّهَ م أَمَرَهُم وَيَفعلونَ ماَا يُمرون ي أي وََّذين كَفرَروا لَا تَعتَذِر اليَوم إِ ماَا تُجزَونَ مَا كُنتُم تَععمللُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ, ويدخلكم جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ